بوك 2 شلوشيم ثلاثون ثلاثون بمسعدة شتايم في المطعم اثنين في المطعم اثنين ميز تبوحيم ببكشة أريد واحد عصير تفاح من فضلك واحد عصير تفاح لم <تصفيق> بكش أريد واحد عصير مون من فضلك واحد عصير ليمون مذ يط بكش أريد واحد عصير تماممات من فضلك واحد عصير تمامماتم؟ شاء لكبلقص يين أ الدم بكشة أريد كأس نبيذ أاحمر من فضلك كس نبييت احمر فشاء لك بلقص ين لان بكشة أريد كأس نبيذ أبيض من فضلك كس نبييت أبيض؟ אפשר לקבל בקבוק שמפניה בבקשה. (אומר בערבית: הורידו קנינת השמפניה. (אומר בערבית: קנינת שמפניה. אתה אוהב דגים? هل בערבית: אל תחבו סמכ? אתה אוהב בשר בקר? (אומר בערבית: אל בקר? هل تحب لح البقر؟ أاتوهذ بالصاع حزير؟ هل تحب لح الخزير هل تحب لح الخزير أن م فكش ماشه بللي بالساغ أريد شي بدون لحم من فضلك شيء بدون لحم؟ ني فكش من تمحيت أريد طبقة خضروات مشكلة من فضلك طبق خضروات مشكلةني فكش من شجعة مار أريد شيء لا يحتاج لوقت طوييل من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طوييل؟ أغز ساافت هل تحبهه مع الأرز هل تحبه مع الأرز تسا ريات لساافت هل تحه مع المكرنا هل تحه مع المكرنا ترسزائم تبخي دم هل تحه؟ مع البطاطس هل تحبه مع البطاطس؟ زلو طعيم لي لا يعجبني طعمه لا يعجبني طعمه ها أخل كار الطعام بارد الطعام بارد لو هزمانتي اتزي למה אטלוב האדה? מה טלבת האדה? פנו ל-www.bok2.de למצוא את הטקסט ואת הספרים.